ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رعاه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يُشَدَّرَتْ مَا يُشَرَّ ماذا غلب صُور وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيتُ مُلَاثَةَ وَالعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى لَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ يتبعون إلا ون وما تغوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى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 بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما له به من علم إن يتبعون إلا وهم وإن الظن لا يبني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّدَأَ وَلِلَّهِ مَا فِي سموات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عمرو ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواجش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم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 وإبراهيم الذي وفى أن لا تذر وزرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سحيه سوف يرى ثم يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَطْفَاكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَهْنَا وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَفَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَوْلَىٰ مَآبًا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليست لها من دون الله كافرا، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتُبْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَسَجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا